أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <Be -rishna> <palace> بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله أحمد الله الله الله <تصفيق> الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم الله الله الله الله, الله. الله. الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا الله الله الله سبحانك فقنا عذاب النار الله. <أخبي> الله الله الله ربنا <curs CDU> وما لي من انصوان الله الله, الله. ربنا إننا سمعنا لا <تصفيق> <تصفيق> ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سئآتنا يا رب يا رب يا رب وكفّر عنا سئآتنا. الله فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ يَا لَهُمْ رَبُّهُمْ أني ذكرن ام الله دعضكم بعد الله بعضكم من دع الله فالذين هاجروا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا <تصفيق> rantta lo akoti ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ودقى